يا حسين حبك الوسيله قتلوا في قتلك الفضله يا حسين حبك الوسيله قتلوا في قتلك الفضله بك يا خيمتنا شتتوا أمتنا قتلوا عترتنا حارقوا سورتنا أيها الماضلوم وفجعنا بعدكم احتمنا فقدكم إننا نحيا بكم صاغان الله لكم أيها الماضلوم بك يا خيمتنا شتتوا أمتنا قتلوا عطرتنا حرقوا سورتنا أيها المبلو وفوجعنا بعدكم احتمننا فقدكم إننا نحيا بكم صاغنا الله لكم أيها الماظلو يا حسين حبك الوسيلة قتلوا في قتلك الفضيلة يا حسين حبك الوسيلة قتلوا في قتلك الفضيلة نيكا يا خيمتنا سته امتنا قتلوا عيترتنا حرقوا صورتنا ايها الماضي وفوجعنا بعدكم احتمننا فقدكم اننا نحيا بكم صادنا الله لكم ايها الماضي يا حسين حبك الوسيله قتلوا في قدك الفضله يا حسين حبك الوسيله قتلوا لك يا خيمتنا شتتوا أمتنا قتلوا عترتنا حرقوا سورتنا أيها الماظلو وفجعنا بعدكم احتملنا فقدكم إننا نحيا بكم صاغنا الله لكم أيها الماظلو كيا خيمتنا شتتوا وامتنا قتلوا عيتنا حرقوا صورتنا ايها الماظر <سؤال> وفوجعنا بعدكم احتمنا فقدكم اننا نحيا بكم الله لكم ايها يا سيدي يتامى إنا ودون خيمة يا صاحب المعالي والفكرة الحكيمة يا خيمة وتأوي جرحنا العظيمة ضل على ضل على بروحك الكريمة يا سيدي يتامى إنا ودون خيمة يا صاحب المعالي وَالْفُكْرَةَ الْحَكِيمَةَ يَا خَيْمَةً وَتَأْوِيِّهِ جِرَحُنَا الْعَظِيمَةَ ضلِّلْ عَلَىٰ أَسَانَةَ بِرُوحِكَ الْكَرِيمَةَ حُسَيْنُونَ حُبُكَ الْوَسِيلَةَ قَتَلُوا فِي قَتْلِكَ الْفَظِيلَةَ يا حسينون حبك الوسيلة قتلوا في قتلك الفضيلة بك يا خيمتنا شتتوا أمتنا قتلوا عترتنا حرقوا سورتنا أيها الماظر وفجعنا بعدكم احتمننا فقدكم إننا نحيا بكم صاغن الله لكم أيها الماضي يا سيدي يتامى إننا ودون خيمة يا صاحب المعالي والفكرة الحكيمة يا خيمة وتأوي جراحنا العظيمة ضلل على أسانة بروحك الكريمة يا سيدي يا تاما إنا ودون خيمة يا صاحب المعالي والفكرة الحكيمة يا خيمة وتوي جراحنا العظيمة ضل على أسانا بروحك الكريمة يا خيمة تحال وإحسان بكم كنا شعوبا نرفع الراس ولما أنهوى بالترب عباس بنا قد شمتك سيدنا يا خيمة تحلال وإحساس بكم كنا شعوبا نرفع الراس ولما أنهوى بالترب عباس Al-A-Hadi, al على hadi على a حتى hattā tlāt al-Hangadi, b-Zafrāti wa-L-Rajid, sānabuki, al-A-Yadam-A-Tazahara, enta al a اي علىنا عهدي على الاندي حتى طلعت الماندي بالزفراتي والوجدي سنبكي <تصفيق> الا يا دمعه سنه ما انت الكبرى حتى ما طلع الحجرين وعلي <تصفيق> يا خيمه تحمانا من الاحسان بكم كنا شعبا نرفع الله ولما انهى وبتر بعبا بينا قد شمتت سيد الناس هل العهد على العاندي حتى طلعت المندي بالزفرات والواجد سنبكي الا يا دمعه الزناره انت الاعيه الخبره حتى ما طلع الحاشرين بل احرار في الروح حملنا وبالدم على الدرب رسمنا القلب في النصر اعقمنا ودستورا الى المجد فنمنا أبا الأحرار في الروح حملناك وبالدم على الدرب رسلناك مكان القلب في الصدر أقمناك ودستورا إلى المجد فهمناك أبا الأحرار يا أحلى يا أبا الأحرار يا أحلى سفينة بموج الخوف تضغين السكينة دخلنا لك من باب المدينة الى خيمة جنات امينة على العهد على العهد حتى طلعت الماندي بالزفرات والواجد سنبكي ايه لا يا دمعة الزانة انت الاية الكبرى حتى ما طلع الحاشرين والي على علاني عهدي على الاندي حتى طلعت الماندي بزفراتي والواجدة نوبكي ايه لا يا دمعة الزانة انت الاية الكبرى حتى ما طلع الحاشرين والي أبا الأحرار في الروح حاملناك وبالدم على الدرب رسمناك مكان القلب في الصدر أقمناك ودستورا إلى المجد فهمناك أبا الأحرار يا أحلى سفينة بموج الخوف ترين سكينة دخلنا لك من باب المدينة إلى خيمة جنات أمينة على العهد على العمدي حتى طلعت الماندي بالزفرات والواجد سنغك ألا يا دمعة الزمر أنت الآية الكبرى حتى مطلع الحشر نوالي على العهدي على الانادي حتى طلعت الما للزفرات بالنفراتي والوجدي سنابكي <تصفيق> العيا دمعه الزمره انت العيا تبره حتى مطلع الحشرين والي نوالي, <نوالي>, <نوالي>